بوك تو چه چوليش؟ ستة, وأربعون. ستة وأربعون. في صالة الديسكو في صالة الديسكو اي ستة كي هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ عمكي, אפנר সাথে বসতে هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ ها, নিশ্চয়ই. بكل سرور. بكل سرور. আপনার সংগীত كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ একটু বেশি জোরে হচ্ছে. <تصفيق> عاليا قليلا. <تصفيق> لكن الفرقه تعزف جيدة جدا. لكن الفرقه تعزف جيد جدا. আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন এই প্রথমবার এসেছি আমি আগে এখানে কখনো আসিনি لم أكن هنا من قبل ابدا لم اكن هنا من قبل ابدا اپني كي هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص ممكن لاحقا ممكن لاحقا امي خوب بھالو لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص هذا سهل جدا هذا سهل جدا عمي اپنکے دیکھیے دبو انا, أريك. أنا أريك. نا هايتو باري كخنو انو شماي لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى أبنكي كارور جنو عبكها كورتشين هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ هاة أمار بندر جنو نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي ايتو ها هو ياتي بالخلف ها يأتي هناك بالخلف